مكسوره وحزينه وتألمة وحسة الشعور شعور فهم الوجع ومشاعري عريفة مبهما مبهمة حس اني كل الناس وكل الدنيا ضدي واللي افتكرتها يبقوا في الازمات قصادي لما التفت لقيتني وقت الشده وحدي وبنفسي واسيت نفسي قلت بسيطه wasita maksuura عايشين في غنوة واللي النهار سعيد ساعد مسير في يومي من امتى اصلا كانت الدنيا دي حلوة الدنيا حلوة كلام بيتقال في الاغاني خلونا واضحين احنا مش عايشين في غنوة تايهة سيرو اي هاا مغروره وحيده متفهمه ان الحياه دايما كده وبقت خلاص مستسلمه I'm